بسم الله الرحمن الرحيم يا سر شركة هاي كواليتي للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم طلع البدر علينا نثنيات الوادى وجبا الشكر علينا مدعا للهدى أيها أبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا طلع البدر علينا من ثنيات الودا وجب الشكر علينا ما دعى الا للهدا أيها المدعو فينا جتب الامر المطا في تشرفت مديننا مرحبا يا خير ده ولا عن Sahhullah Teala rahmete lil alami, faa al alberli علينا مدعا لله داع أيها المذعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بال نطقه وحي السماء قوله ضول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلام Mua al Qur'an ve al min wa'da جاءنا الهادي البشير مطلق لعاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حب صراح دينه ملك كبير في الدنيا نعيم وهو في مرحبا يا خيردا هاتي هديه اللهات يا نبي المعجزات ليس للات مكان ليس للونز غابت وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات انت ألفت قلوبا شفها طول الصبر ala alatu aleyna min zeniya